طيب وعليكم السلام ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه نبدأ أنا أسف ع ى ا ت أ نبدأ خ ي دي ر بسرعة من نصف ساعة دي فلكن نبدأ بسرعة إن شاء الله مننا نصف ساعة شاء ا ل ل خ ذ وبركاته ا مننا ساعة فيها عن هناخد أحكام التجويد في رواية مع نصف نتحدث عن في حفظ ورواية ورش ع ض و ه ن ق أ ذ ل أول ك عشر آ ي من إن سورة البقرة إن شاء ا ل ل نقول ثاني هناخد رواية حفظ عن أحكام التجويد أحكام حفظ حفظ أصول ع ا مقارنه وأحكام التجويد ة بالإمام ورش إن شاء ا ل ل إن ورش ياريت الكل يحاول يسمعنا ي الكل ت و بالامام ع ن و ي ج ع ل ش ن ن ل ق ر س ورش ة الفاتحة حاجة حاجة أولا لابد تعرفوا اسمها اسمها أصول أصول في وفي ف ر إن تاني حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها الاصول اسمها أ ص و وفيه ل أ دي هي احكام التجويد أ ح ك ا م التجويد لكل القراءه سواء كان ح ف ص أ و و ر ش ة أ و الدوري أ و السوسي أ و أ ي راوي أ و أ ي قارئ بتسمى أصول اصول ل أ هي مثلاً أحكام الاستعادة، اللي هي التي اللام الشمسية والقمرية مثلا أحكام البسملة أحكام المدود الإضغامات أحكام اللامات اللامة مثلا أحكام الإضغام باب الفتح والإمالة الاستعادة الفتح باب هذه كلها هذه كلها س ت م س م ه هذه كلها تسمى أ ص و ل أ م ا ك ل م ة ا ل ف ر ش ي ع ن ي الكلمات التي ت خ ت ل ف ما بين ر و ا ي ة و ر و ا ي ة أ خ ر ى أو ق ر او ء ة ق ر ا ء ة وهذه الكلمات لا تخضع ل ق ا ع د لا تخضع لقائد كيف ذلك يعني مثلا ماول أ ق يخادعون جتل الكلمه أنفسهم يبا يخادعون, يخادعون ديا في دي لا م دي تخضع لاصول وانما هي كلمه لا تتكرر كثيرا في القران وليس لها قاعده تقاس عليها تسمى الفرش احنا بقى هناخد فتره ة ك نشرح ا ل أ ص و ل وبعد كده سنتعرض ل البقرة للكلمات التي فيها فرش او التي تختلف بين حفص وورش ولا تخضع لقاعدة القواعد الأصول كالمد والإدغام وما شاء اظن هذا واضح طيب هناخد النهاردة وورش اولا تختلف تخضع بين طيب مين حفص نعرف حفص عنعاصن عن جدا نعرف مين الإمام ورش. اولا نقرأ عن لابد ان تعرفوا ان ة هناك اسمها ة وهذا ويوجد رواية وهذا cukبي قراءه ة وروايه ة ق ا الامام نافعة ء ة ة ي شيء ينشق عن القراءة عن تحت القراءة فكل ق ر ا ء ة بها روايتا ن يعني ح ن ا ب ن ق ر أ ب ق ر ا ء ة عاصم ب ر و ا ي ة ح ف ص ب ر و ا ي ة ح ف ص و ر و ا ي ة ش ع ب فروايت شرب و ر و ا ي ة ح ف ص كلاهما عن ا ل إ م ا م عاصم و أ م ا امام م ر ش فهو راوي ق ر أ عن ا ل إ م ا م نفع و ق ر أ عن ا ل إ م ا م نفع كذلك الامام إ م ل إ ا م ق ا ل و ن بقالون و ا ل إ م ا م ورش كلاهما ق ر أ على ا ل إ م ا م نافع أ م ا ا ل إ م ا م حفص و ا ل إ م ا م ش ع ب ة ق ر أ الاثنين على ا ل إ م ا م عاصم نحن ه ن ا ذ ر و ا ي ة حفص و ر و ا ي ة ورش ر و ا ي ة حفص عن عاصم و ر و ا ي ة ورش عن ا ل إ م ا م قلو حفص هذا كان ربيب ا ل إ م ا م عاصم كان ربيب يعني ربيب ا ا ا ا ا ا ا ا ا انا في المكتب يا حسن أنا المكتب المكتب ابني ا في ل م ك ت تعالوا المكتب يالله زوجته جميلة المشتقه للفردوس كان الامام حص كان ربيب الامام عاصم والامام يقول وحص وبالاتقان الشرطب كان مفضلة ل س ه و ل ة ا ل ف ر القراءه ة الرواية التحص عن عاصم عن بقية بقية او التحص عاصم القراءات او عن بقية الروايات الامام ر يعني ت حص عن عن عن ق سهلة ج د او لم م تكن ش ه ر عصر ة في من الروايه ع ص و م م ا ا ل د و ر والامام ورش ورش موارش اما الامام مجيس ذ ن عثمان فعيد وكان مصري ابن وكان فعيد الامام نافع ورشان يقال ط ا ئ ر ويقال من أ ب ي ض فالامام إ م ل إ ا رشاء ابن رشاء ابن <تصفيق> الامام م من عدل عدل ورش سمي و ر ش من البياض وسماه بذلك ا ل إ م ا م نافع وهو مصري اشتهرت روايته في مصر وفي ليبيا وفي المغرب العربي كله بقى قبل م ا يقسم الى دول يعني في اشتهر في افريقيا كثيرا جدا الامام ورش عن الامام نافع ده كده تعريف ملخص او تعريف يعني قصير جدا عن الامام ورش والامام او جدا ورش قصير عن بينا بقى مقلبيا وتونس ا س ت ث ن ا ء لبيا ي و تونس ممنوع اخذ لا م ي ا ل ا ا وارش ي م ن ع ن ن ا ف ماذا ع لبيا ي و تونس ب ي ق ر و ا بمساعده ق ا ل الامم ر و تونس يقوم بمساعده الامم ع و تونس يقوم بمساعده الاممم و يقوم بمساعده خ ل الاممم ي وندخل الناس عشان ل نكون جادين د ي ن ن ه خ ر و ا ة حص و ه ا رواية خ د ورش و هناخد ر و ا ي ة قالون علشان يبقى تقرأ علشان جدنا الروايات أو معظم من الرواية التي العالم الاسلامي كل أو معظم في من حص ورش وقالون يارب اللي بيقرأ لبيا يبقى يبقى يمتبع يقرأ يبقى يمتبع يقرأ قالون معنا والجزائر معنا معنا عاصم يمتابع معنا ورش بقى يبقى وتونس و و من عن حص جميل ن ب د أ ن ق و ل بسم الله الرحمن الرحيم أول الأحكام قبل ما, قبل ما تدرس أ ي أ ح ك ا م لابد من معرفه الصفات والمخارج س ؤ ا ل ليه حد يجاوب لي ليه الصفات ل يجاوب حد ا و نعرف م خ ا ر ج ي ل ا يجب م ع ر ف ة الصفات والمخارج, يلا يجب معرفة الصفات والمخارج ليه؟ لماذا ي ل حتى ن ق ر أ ا ل ف ر و مضبوط لا أختنا حتى يكون النطق صحيح لا عشان نقرأ ل أ ن ه هناك حروف مختلفه في لا ي ت ج ن ب ا ل ن ح ن لا حتى نعطي الحروف حق ومس حقه ومسحقه لا لا, <تصفيق> لا لا لا ل على معرفة المخارج أ ح ك ا م مترث معرفة تبع ما ينفعش ن ت ك لا م في ل لا ض ض غ ا عشان م مش ن بد اني ل ل ا اعرف ن المخرج والصفات علشان قبل مشرح ان ل ض غ ا م ي ف ع و اشرح ح د يدخل عملية ي ع ما وهو ر ف ا ل ف ق ب ي الادغام وقولك والله يجوز ا ض غ ا م التاء في السين للتقارب وفينهم ه متقاربين أصلا م ازاي و إ ي ه م خ ر ب ه م عشان نقول إ ن ه م متقاربين فازاي هعرف ادرس ا ل أ ح ك ا م مش للوصول ل ل ق ر ا ء ة ا ل ص ح ي ح ة ل أ ل أ ن م ع ر ف ة كل ا ل أ ح ك ا م م ت ر ت ب ة ع ل ى م ع ر ف ة مين على م ع ر ف ة الصفات والمخارج جانب الظبط أعمل يكون عارف جدول الضرب لان جدول الضرب ده هو اللي هيخليني أ ح س ب واطرح و أ ع م ل كله و ح ل المسائل من الرياضيه ة معارفة أساسية الإجابة فإذا الصفات والمخارج ل دي ي لأن التجويد على الصفات الحروف إزاي هقولك مثلا لا المسائل أحكام جميع ومخارج يجوز مترتبة معارفة إدغام إزاي حرص ا لانهما ب ء ولا الحال مثلا لالحاة ا يسبحه ي ع لماذا أ ن يخرجان من الحلق ولا من الزور ولا من اللفان و أ ن اذن أنا مش المخارج عارف إ أ ن ا مش أ ق د ر أ ف ه م ل ي ه أ ظ ه ر ت الحامه على العين ولماذا أ ض غ م ت ش حروف اخرى و ل م ا خلت ش الباء من حروف الاخفاء إ ض غ م ما ليه خلتها ل من إ ه كله ل أ ن جميع أ ح ك ا م ا ل ت ج و ي د م ت ر ت ب ة على م ع ر ف ة الصفات والمخارج هي دي ا ل إ ج ا ب ه الصحيحه فلكن لما هاجي لما هاجي أشر حاجة يباش ا وحد من ف م المخرج من ممكن بساعتها فين أو كده ممكن ن ع ل ق على ل ذ ك ل ك ن هو من ا ل م ض ط ر ض ان هو ندرس الصفات والمخارج الاول والدليل على ذلك ان الامام ابن الجزري اول باب ذكره في ا ل م ق د م ة ب ت التجويد ع ا ذكر الصفات والمخارج ذكر والصفات ولو لم يذكر المخارج المخارج والصفات والصفات طبعا لما ولو لم لما ذ ك ر ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م و ت ر ا ل م ت ر ت ب ة علي ه ه ن أ خ ذ ن ا إ ن شاء الله باب اسمعوا يا ب بابل ا ا س ت ع ا ذ ة بابل ا باب ا س ت ع ا ذ ده بابل ا استاذا ع ل ا س ت ع ا ذ ة هي من قول اه اه الله تبارك و تعالى أ ع و ذ ب ا ل ل ه أ ع و ذ ب ا ل ل ه و ك ل م ة أ ع و ذ في ا ل ل غ ة أ ي التجا و أ ح ت م ي بالله تبارك وتعالى أعوذ ألجأ هذه أحتمي لها ألفاظ عديدة. لها ألفاظ والاستعاذة عديدة عديدة صيغ. صيغ. صيغ الاستعاذة خدوا الكلام وفهموه لها أربع مواقع خذوا واكتبوه وافهموه هذه لغة لها لها ليس ألفاظ لها كلام لها هي صيغ صيغ صيغ صيغ كثيرة تسمى تسمى ما مثل ه ا أ ر ب ع مواقع يعني م و اختنا ق ع ا حوراء الجنين طيب. لها, لها مين انت تلخبطين لها صيغ ع د ي د ة إ ي ه الصيغ بتاع الاستعاده ة بفتح طيب. لها صيغ ك ث ي ر ة منها أعوذ ب اعوذ ل ل الشيطان الرجيم كلمة ه من أ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الشيطان الرجيم دي أ و ل ص ي غ ة والصيغه هي مرضت في ص و ر النحل لقول الله تبارك وتعالى ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كنت أن من الشيطان من أعوذ أعوذ أصح الأولى الأحاديث ووقعت بالله السميع العليم أعوذ السميع لوجود كذلك تجئ الرجيم الرجيم بالله بالله بالله الشيطان الصحيح هي من ا ل ك ن يجب ان يكون ل د م ن ا ل ش ي ط ا ن الرجيم ويكون ل د م ن ا ل ش ي ط ا ن الرجيم هذه ص ي ك و ن لدينا شايطان الرجيم و ي ك ا ن لدينا ل ا ي ط ا ن ا ل ا ج ي م ويكون ا ر د ي ن ا شايطان ا ل ر ج ي ل د ذ ه ص ي غ ة ا ل ا س ت ع ا ذ ة اسمها صيغتها يعني ص ي غ ة الكلمات التي تتكون منها ا ل ا س ت ع ا ذ ة وهي مختلف فيها مختلف و الدليل على ذلك ورود, ورود أ ك ث ر من استعاذه ه ا ب ا ل ن س ب ة ا ل و ر ش و ب ا ل ن س ب ة ا ل ح ص و ب ا ل ن س ب ة ا ل ق ل و ن الثاني ه ن ت ك ل م في حكمها حكمها حكمها بقى لما ن سنه أ ل ع ح ك م ا هل النذب و ل ا ا ل و ج ب في النذب ولا الوجوب حكمها ي سنه ام واجبة ل واجبه ر ل ن يعني كل ائمه الفقه قالوا أ ن ه ا على الندب يعني سنه ة يعني ممكن ما ق و ل ا الندب هي دا الحكم الأصل بتاعها هي ولم يقل بالوجود أ ه ل العلم قالوا لانها قراءه احكام ورش حراء و قالوا, قالوا واجبه ة قالوا قالوا علماء ا و ج ب حينما ن س أ ل عن صيغ ا ل ا س ت ع ا ذ ة ن س أ ل استاذتي قالت و ا ج ب ة انا لما اقترح راي الجنان م لا ت ر م يسال أ أمور أولا لا يسأل ن هوضح شوية لك لا عن حكم الاستعاذه القراء لا يسأل ع ن م القراء ولكن ي س أ ل عنهم الفقهاء يسأل ل ا في ق ه ا ء ف حكم الاستعاذه ة إذا كان بقى ياخد بقى ياخد أي رأي ف ي ففي بعض الأرأي الفقهية بتقول إن هي دي بعض بتقول واجبة بس دي قليلة جدا جدا جدا قليلة إن لكن ا ل أ ص ل إ ن ه ي على الندب عند الجمهور الندب وماتختلفش بين ق ر ا ء ة و ق ر ا ء ة أخرى تختلفش ليه ما تختلفش بين ق ر ا ء ة و ق ر اخرى ء ة أ ل أ ن كل ق ر القراء ء ك ا ل في بدل ا س ت ع ا ذ ة متفقين على اللي أ ن ا بقولهولك ده اللي هي لأن مين وإذا سئلت عن الصيغ فنسأل أهل الحديث لأنهم أدرى بصح وضعف ا ل أ ح ا د ي ث و إ ذ ا س أ ل ت عن هنأخذ بقى على حالتها حالتها بين ا ل إ ص ر ا ر والجهل فهذا ي س أ ل فيه القراء حتى قال ا ل إ م ا م الشاطبي ر ح م ة الله تعالى عليه وفيه مقال أ ي باب ا ل ا س ت ع ا ذ الصور لا حكم الاستعاذه م ا و ش لعب ا ل ف ت ح ة ولا كل الصور حكم الاستعاذه لو أ ن ا ببدا من صوره ة تانية الاستعاذة الندب على ممكن الفتحه يعني هي سنة أ ي ه ا أما لكن كل ا أ ي ياسم تاركها يعني كده وقع في ا س م وقع في حرج يا يا ربي أصل هي آية في البسملة أختنا البسملة هي في الفتحة آية مين دي مين اللي قال أختنا أحبك ربي ولا أخونا البسملة أختنا البسملة الفتحة لأنها اللي قال أختنا يا أحبك أصل أحبك أخونا تتكلم مين أخونا وجبة ولا مثل ربي كده هذا خ ط أ يعني انت بتكلمي في البسمله انا بتكلم في ا ل ا س ت ع ا ذ ة ماشي اختنا احبك ربي ف ه ن ت ي ن ي نركز في الدرس تاني معلش نقول تاني حكم ا ل ا س ت ع ا ذ ة ا ل ا س ت ع ا ذ ة جميل اه هي كده فهمت حكم ا ل ا س ت ع ا د ة الندب حكم الاستعادة الندب صيغتها اختلفوا اهل الحديث في تحديد صيغتها لكن ا ل ص ي غ ة ا ل م ش ه و ر ة ص و ر ة النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبدي حكمها ودمين هذه حكمها وهذا صيغتها أنا أخذ بعد س ن أ خ ذ هيئتها, هيئتها. هيئه ت ا هنأخذ هاي أدواء ا هيئة ل ا س ت ع ا ذ ة هي الجهر ولا الاصرار الاصل فيها الجهر إ ل ا في ا ل ص ل ا ة يعني لو عايز تستعين ا ل ا ت ن ي ن لا ي ب ى الجهر الاصل أ ص ل ف ي ه الجهر اكتبوا معايا ا ل أ فيها الجهر أ ص ل ل ا أ ص ل ه الا ا ج ه ه ر أ ص ل إذا الجهر ا ا أصل ل هو في الصلاه ا ج ه ر رائع هذا هو مين وهذا ي س أ ل عنه القراء هذا بالنسبه لحق لكن رويه ا ورويه ا ا و ر ش و ق ا ل و ن ر و ي ا عن ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م نافع رحمه الله م ت ب ر ك وتعالى يعني و ر ش و ق ا ل و ن ا ل إ ف ر ا ر في كل حالاتها أظن كده حالاتها هل صحيح السعاده اول ت المؤمنين طبعا الـ الـ إحنا أ اختنا ل ا وإذا أخذنا بالوجود فيكفيها ف ك كفت ف فهي ي ه ا الأولى إذا استعادت الأولى ع ل ب ا إذا ق ي ع ر في ن ا ثلاث حاجات ف باب السعاده ة حد يقول لي ي عرفنا ص غ ت ا اختنا حراء الجنان اتكلمي معايا اقصدي ل ا ت ت ايه اربع حالات حالات في, الصيغ ولا في, الهيئة ولا في معناها صيغتها حكمها أ ح و ا ل ه ا اللي هي هيئتها اه ماشي اختنا انت خ ت ا ن عايزك تصلي بقى ل م ا تكون ت ق ر أ سرا تسر ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة وان كنت ت ق ر أ جهرا تجهر ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة وان كنت في الصلاه تسر ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة م ا دون ا ل ص ل ا ة ف أ ن ت القارئ ث ا ن ي ة لوحدها سواء سرا او تسر الثانية القارئ ح د ه سواء سرا أو جهرا سعادة ت س ر جميل هذا كله يعني هذا أ م و ر يعني أمور آه ليست آه ليست م ت ع ل ق ة ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة مع ا ل ج م ا ع ة ت س ر الاستعاذه ا ا ل أ ص ل فيها ا ل إ ا ر ا ر عندكم أ خ ت ن ا حراء الجنان احنا ب ن أ خ ذ ر و ا ي ة ورشه وقالون ويروى ورش عن ا ل إ م ا م نافع دائما غالبا ا ل إ ص ر ا ر حتى يقول إيه عندنا في الباب الامام ب ب ا ل إ الشاطبي يقول يقول, يقول اللهم صل على سيدنا محمد وقيل ي خ ف ى وعلل ده الامام إ م ب ن يعني الجذري ا ل يخفي إ ا م حمزه اصل لنا يروى, يروى, يروى عنهم ط ب ع ا مين ا ل إ ص ر ا ر يبقى تاني نقول تاني نقول حكم الاستعاذه ا الند الوجوب الند بالأول الوجوب صيغتها التي النحو وقيل وقيل أقدم سورة في أعوذ ب اعوذ ل ل الشيطان الرجيم ه من أ بالله من الشيطان الرجيم وقيل أ اننا ممكن أ ق و ل أ ع و ذ بالله س م ي ع العليم من الشيطان الرجيم إن هيئتها من من السر والجهر قلنا الجهر هو أ ص ل في كل القراءات لكن ا ل إ س ر ا ر أ ص ل في ر و ا ي ة ا ل إ م ا م و ر ش و رواية الإمام ورش ورواية الإمام قالوا الإمام جميل تعالوا ب نحن ا ا كده خلصنا ب ا ب ل ا ن ا ع ا ق ة م ش ت خ د ب ا بببلغ ل س ب ا ب ب ل س م ل وان شاء الله من م ر ة القادمه ك ا ل ة ابنة جميل امهات لخصت المؤمن لخصت الدرس لخصت الدرس كده ك اختنا طبعا وعملنا م ق د م ة م ن ا ل إ م ا م ورش و م ن ا ل إ م ا م فسر ص و ر ة النحل ج م ي جميل ثاني لماذا يجب معرفه لان جميعها م ت ر ت ب ة جميل لحراء الجنه ة ل ا أعزونا صيغة عديدة من في صورة من نزولها الناح ليش ان ل ا لأختنا حراء الجنة م للنح وذلك ل شاء الله هناخد دلوقتي فقره ب ان احنا ن ق ر أ س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة بكل من الامام حفص وارش ل ا م م و ا ق ا ل و ن و أ و ل كمان خمس آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ب ق ر ة بلاش نزود ل غ ي ه لما إ ن شاء الله ناخد ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة ه سناخد أ ح ك ا م البسمله اللي م ع مصحف يتابع معايا طبعا الإمام حفص الإمام وبيبسمل حفص حفص الفتحة الكوفي والعد الكوفي في يتابع بيعد آيات طبعا بالعبد والعبد سبع سورة في بسم و الله ب س م ة ع ن د آية ن الرحمن إن شاء ا ل ل ه من ا ة القادمة فهقرأ بالإمام فهقرأ الأول أعوذ بالله أعوذ الرحيم ش ي ط ا ا ن ل ج ي م بسم الله ا ل ر م ن ا ل ر ح الحمد لله رب العالمين ذاكذا قطع الجميع ويجوز أ ن أ ق و ل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويجوز لي أ ن أ ق و ل أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أ ق ف و أ ب د أ الحمد لله رب العالمين الوجه الرابع وصل الجميع أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا انتهت مالك بإثبات الألف أما الإمام ورش وقالون فقالوا مالك يوم الدين كلمة يوم حق ورش إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هكذا حفص وورش و ق ا ل و ن لكن ا ل آ ي ة ا ل أ خ ي ر ة ن ق ر أ ه ا بحفص أ و ل ا صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا وجه ق ا ل و ن ف ق ا ل و ن يقرا ك ح ص لكن هناك وجه آ خ ر ل ق ا ل و ن سنتعلمه إ ن شاء الله بعد ح ص ت ي ن صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير الموهوب عليهم ولا الضالين وقرأ الإمام وارحم مثل ا ل إ م ا م حفص ظ ب كان ل ل إ م ا م مين كان ل ل إ م ا م قالوا ثم اقول بسم الله الرحمن الرحيم ا ل إ س ل ا م هذا للإمام حفظ وقالون حفظ ي ق ر ؤ و ن ب ا ل ب س م ل ة بين السور على الوجوب فلا بد أ ن ي ق ر ؤ و ا ب ا ل ب س م ل ة بين السور بعكس ا ل إ م ا م وارش فورش له أ ن يقول ولى الضالين الاسلامين وصل بين السورتين دون ب ث م ل ه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا حفص وورش وقالوا الذي ن يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون هذا حفص وهذا قالون إ ل ا أ ن قالوا له كذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون أ م ا و ر ش فيقول الذين يؤمنون يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون هذا ورش يقول يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون هذا ل ل إ م ا م ورش من طريق الشاطبيه اما من طريق ا ل ط ي ب ة ف ل ه ك ل م ة ا ل ص ل ا ة ل ل إ م ا م ا ل أ ص ب ه ا ن والذين يؤمنون بما أ ُ ن ز ل اليك وما أ ُ ن ز ل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون هذا حفص بقصر منفصل ويجوز ل ق ا ل و ن أ ن يقول هم يوقنون ويجوز توسط المنفصل لحفص والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ة ه هم يوقنون هذا لقانون هذا الوجه الثاني أ م ا قراءه ورشه فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة الذين يؤمنون بماء انزل إ ل ي ك وماء انزل من قبلك وبلا حده يوقنون وبلا خ ر ة و ب ا ل آ خ ر ه كلها اوجه جائزه ان يقصر او يوسط او يشبع المد البدل هذا للامام ورش أ و ل ئ ك على هدى من ربهم حفص يوسط أ و ل ئ ك المنفصل هو وقالون أما ورش يشبعه فيقول أولئك ورش فيقول يشبعه اولئك على مدمر ربهم ارشد ي ق ر أ بالتسييل أ ي تسييل هذا لم ن ق ر أ ب ت س ي ي ل بعد ه وطبعا ي ق ر أ ب ت س ي ي ل لكن لا يوجد في يومنا هذا ما يسهل و ب ع د م ن وليه واولئك هم المفلحون هذا حصن وقالون أ م ا ارشد واولئك هم المفلحون انا انتهيت هذا وجزاكم الله خيرا طبعا البقرة بالامام عشر عديدة نعلم اكيد انتم حاجة لان احنا في الشوية دول لان احنا لسة ما اخدماش كل احكام ورش وقالون اكيد هنا كل كيفية في شوية ايجي ايات يجي دول من وقالون هتفهم الفتحة مرات حتى مش ورش وورش بشكل حفظ صحيح صورة صورة لسه اول القراءة ابنه امهات المؤمنين كيف تحفظ كيف نحفظ م م كيف ن ت و ض طيب ي ك نحفظ هذه الاوجه سنقول يجوز ان ه ق و ل كله ده ان شاء الله في وقته ه ن خ د بابل البسمال ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة ونشرح و هذه ن ح ف ظ ه الاوجه ممكن توضح ك ل م ة ا ل ص ل ا ة يعني اوضحها ز ي و ورش يغلظ اللام فيقول ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و د ل ا خ ي ر تفخيم هي اللام تفخم واتاء ل الصلاه, الصلاة, الصلاة, الصلاة تفخيم اللام فقط تغليظ اللام نعم يالله خالد اي سؤال أ ن ا ا س ت أ ذ ن أ ت ر ك ك م دقيقه、مم. طيب أ ش ع ر ان انتم مجزاكم أ ي سؤال اه اختنا غ ر ف ة ا ل ه د ا ي ة هل بس براحة بقى يجوز ايه ن مشتقل الفجدول أنا مش يجوز ايه هل قالون يجوز ميم, ميم الجمع يضمها ويصلها بحركتين فيقول هم يوقنون, هم يوقنون هذا طبعا يجوز ي و ق و ن لكنه هو الوجه الثاني من لدي ك ت ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة في س و ر ة البقاله هن كتب على كلمه ريب نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لكن لكن أ خ ت ن ا المشتقى للفردوس فيه الأصل الاولى ل ان أ ق و ل ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه الافضل ك ت ب ريب لا ي ه ا ل أ ف هذا الوجه أ ف ض ل من الوقف على ريب لكن كلاهما صحيح الأفضل لا ريب فيه والدليل على ذلك ورود هذا الموضع السجدة على ذلك أخرى فيه في ريب ورود مرة سورة ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الكتاب لا العالمين ديلا فالتفسير والوقف يظهر من الجمل أو الآيات المتشابهة ما لديه سؤال يكتب؟ هل قالوا هل البسملة أول يكتب؟ مشاءوا طبعاً ما إعادة ريب رب ريب رب جمب؟ واجب يظهر سورة ورف فيه فيه يجوز في من من من من أم من أو دمء؟ هل اعاده البسمله في أ و ل كل ص و ر ه درايه ورشه واجبه ة لأ ام ا ل الجاية إن مندوب ما تسبوش الأحداث ا ا لا ك ل ل العشرة ق ر ا ء جزاكم الله خيرا هل ه ن ح ف ظ ا ل ش ا ط ب ي ة ماظلمش يعني اي سؤال ابدا مخرج اي سؤال يا خ و ا ن ن ا جزاكم الله خيرا استاذنكم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته